بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحْرِينَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَرَأَيْتَ طَالِبًا هُوَ لَكُمْ تَحِلُّ والله هو لكم وهو عليم حكيم واذا لَمْ يُولَ إِلَّا تَأْذِينُهُ حَدِيثًا طَلَمَّمَا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ لَهُ لِعَرَفَ فَبَعَضُهُ أَعَرَفَ الْبَعْضُ فَلَمَّا نَبَأَتْ آهاه في من ان هذا I tell them. Yeah Ah, my love. Yeah Sa rabkum ain yufkirain نورهم يسع فينا اينديهم مغبئ يقولون ربنا اكنم لما قَيِّنْ <تصفيق> <تصفيق> قَزِيرٍ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ومأواهم جهنم وفئس المصير ضرب الله مثلا لله الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط تحت عبدين ايفادين الفال حين فدانسا هما فلم يغنيا وهما من الله شيئا وقيل في العون إذ قال ونجjini min fir'aun wa'amalihi, ونجjini min fir'aun وَنَوَّىٰ يَوْمَئِذٍ نَّسْتَنْتَخِذُ مِن كُلِّ نَّسْلٍ شَهَادَةً ۖ وَجِئْنَا بِكَ فَتَنَظِرُ جَهَنَّمَ فَنَفَخْنَا فِيهِ الْمُرْصَدَ رَبِّهَا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانسين